قادرين صاحب العقدا انه اشترط في وجوه الخمس على المعدن عدم بلوغ ما اخرجه المشتري دينارا اشترط في خمس المعدن النصاب وهو ان يبلغ 20 دينارا أستدل على ذلك بأن الروايات وإن كانت مقباة، أقعدنا روايات مقباة وهي سأجدها عن المعادين والكنز على فيها الفوض. هذه الروايات بعضها يبغى أن يبغى نصاً من النصوص، ولكن هناك صحيحه البيزنطي تقيد هذه النصوص المنطقه سالت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل او كثير هذا التعبير عما اخرج المعدن يؤيد ذكره صحيح قومس من أن المعدن اسم للموقع مو الشيطان يخرج المعدن هو منبت الجواهر مو نفس الجواهر المعدن هو المكان نفسه منبت الجواهر لا الجواهر في نفسها هذا هذا التعبير يؤيس العلم سالته عما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاه يعني حتى يبلغ نصابا يكون في مثل ذلك النصاب الزكاه حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاه عشرين دينار عشرين دينارا بدل او عصبيان على ما يكون في مثله حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاه يعني حتى يبلغ النصاب يكون في مثل ذلك النصاب الزكاه ما هو المصدر عشرين دينار فبهذا يقيد تلك الاطلاقات التي تدل على ان الحمص في المعادن مطلقا ولكن اورد على الاستدلال بهذه الصحيحات اولا بان الاصحاب اعرضوا عنها باعتبار ان الذي يلاحظ المتقدمين من أصحابنا يراهم عكس المتقدمون من أصحابنا قبل الشيخ كانوا يراهم وجوب الخمس في المعدن بلغ المصار من المقيد وقد يقال بأن تتاوى المتقدمين يستفاد منها التعراض عن راضي هذه المرايات وإن كانت صحيحة ولكن هذا لمن يسلم خبر الإعراب، من يسلم بأن الاعراض عن الخبر موهن له كأعراف الفقهاء، فهذا الإشكال يرجع عليه، لا يصح له الاستدلال بهذه الرواية اعتبار أن الفقهاء أعرفوا واعراض الفقهاء موهن. ولكن لا يسلم بذلك سيدنا قوي حديث السرور الذي يرى أنه الخبر صحيح سنة صحيح سنة خلاص بناء العقلاء قام على حجية خبر اتفاق وبما أن بناء العقلاء المنبى من قبل الشارع قام على حجية خبر اتفاق فإذا وجد خبر اتفاق قد يبقى ببناء العقلاء أعرض عنه الاصحاب او ما اعرض عنه الاصحاب تجد نعم اعراض الاصحاب عن الخبر الصحيح السلام يوجب الظن بخلافه يحصل عند الانسان ود ان هذا الخبر فيه شيء اعراض الاصحاب موجب للظن بالخلاف أو لا أقل عدم الظن بالوفاق إن لم يوجب إعراض الأصحاب الظن بخلاف الخبر فلا أقل من أنه يوجب عدم الظن بوفاق هذا ولكن قد ذكر في القصور أنه يعتبر في حجية الخبر أن يكون المخبر ثقاف، حصل الظن على وطاقه أم لم يحصل؟ حصل الظن على خلافه. ما يعتبر في ان لا أن يحصل ظن على وطاقه أو أن لا يحصل ظن على حفاقه المعتبر في الفجي أن يكون أن على هذه خبرة التي يطرحها في أصوله وخديس سرور يرى بإعراض منه اعراض العلماء عن حجيه الخوار لا يكونون مهمل ولكن هناك مسلكان في حجيه الخوار المسلك الاول حجيه خبر الثقات او الزيراء السيدنا هو التوحيد الثاني من يرى حجيه الخبر الموثوق لا حجيه خبر الثاني قد تكون وثاقه الراوي من طرق الوثوق بالخبر المدار على حجيه الخبر الموثوق لا على حجيه خبر ومن العقلاء قائم على هذا وعلى أدام العقلاء يقبلون خبر الفاسق إذا حكثوا قرار من الوثوق والعقلاء يرفضون خبر الولي من الأولياء إذا اخبار إذا كان المضمون فيه قبل التأثير أو كان المضمون فيه جهات الرزير المدار عند العقلاء على حجية الخبر الموثوق لا على حجيه خبر الإتقاء بناء على هذا المسجد الثاني حسب الاعراض. بناء على هذا المسجد الثاني إعراض المشهور الذين بيدهم تجوين الأحاديثين إعراض المشهور الذين بيدهم الأصول الأربع التي الذين كم تنقيقها وبإذن تم تدوين الأحاديث ومراقبتها تعراضهم عن خبر صحيح السند يقلل من درجة الوثوق. وبما أن المناط على حجيه الخبر الموثوق إنه إذن يحسن الوثوث فالخبر بايد بل قالوا كل مبدال صحة زاد وهنا كل ما هو اقوى في الصحة ومع ذلك الاصحاب أعرض عنه يزداد وهم فعلا تقولون أصحاب شايتين خبر صحيح فان مع ذلك يقولون <تصفيق> هكذا هذه هي على رهم في فكل ما زداد صحة هكذا نزاد كذلك بناء على هذا المبنى على حجيه الخبر الموثوق به أيضا إذا كان الخبر بعيد السنة وعمل به مشهور. ليعملون يعيد احتمال يعيد من الوثوق. والما ذا كما يذكر سيدنا الصادق فيلسوف على حساب الاحتمالات. ماذا ما كان أتمت الاحتمالات وحققت الوثوق عند الانسان حين إذن ماذا رأييه؟ فإين المشهور عن خبرين يقلل من تراكم الاحتمالات الموافقة عليه، وعمل المشهور بخبر ضعيف السند يحوي من تراكم الاحتمالات الموافقة عليه. المدار على هذا. أما من يقول بحجية خبر افتتاح كما يرى سيدنا خويق في السورة، بعضهم يقول بحجية خبر افتتاح، ومع ذلك. يرى أن يعراب المشهور موهم يرى حجية خبر الإ ومع ذلك يرى أن يعراب المشهور موهم خفت الجم بين أنه يرى حجية خبر الإ Auswثماء أن يرى أن يعراب المشهور موهم الجم بين الأمران بالمذات أنه هو نسير للدلال وانقضه وانقضه وانقضه وانقضه يقولون هاكل النبدة هاكل نحن نقبل في الجيهة برقى. لكن إذا عرض المشهور بماذا قرض بماه العقلات على أنه إذا صدر الكلام من الرئيس واعرض عن العمل به حاشية الرئيس اعراض حاشية الرئيس عن العمل به يوجد وهنا في حجية بورون ما في حجية سنة سنتلو صاروا طعان لكن بما أن أقرب الناس الى لا يعمل به هذا دليل على أن مو المراد بالخبر ما هو الله يعني تحقيق المراد الجدي من الخبر غير ممكن أن هذا الظاهر مراد جدي للمتكلم ومقصود جدي للمتكلم إحراز هذا عند العقلاء مشكلة هذه هذا راضي فإذا مثلا أخبرنا الإمام بشيء وورد الحواية المصحيحة السنة العين. ولكن الأصحاب الذين هم أقرب لهم عليه السلام ما عملوا بهذا الظاهر عدم عملهم بهذا الظاهر مع أنهم أقرب بالعمل والالتزام موهن للظهور يعني موجب لعدم بناء العقلاء على حجيه هذا الظاهر لعدم إحراز المراد الجديد المتكلم في هذا الظاهر من هذا الباب هم تتوقفون وإنجان يقولون بحجية قبر الدقاء سيدنا نقول يقول بسيس الهو يقول ها بسألنا المشهور موجب لوهن خبر لكن مع ذلك في مثل هذا الخبر لا لأنه مو معلوم أعرض المشهور النقاش في مو معلوم أن المشهور أعرضوه ولعل من وصلنا أنهم لم يعملوا بأربعة أو خمسة وهذا غير كافٍ في أن يقال أعرض مشهور عن العمل بصغر من المعامل. هذا إشكال أول الاستدلال بهذا الحديث. الإشكال الثاني على الاستدلال بهذا الحديث أنه لم يتعرض الحديث في قضية الفرس. سألت ابا الحسن عما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شيء ما فعلت عنه خمسون هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاه عشرين دينارا ليس فيه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فان بلغ عشرين دينار فيه شيء قال شيء زكاه ونبصر. واي بنو درجه المقدر حرفي شيء طب لا له بحيث بحيث حتى يبلغ 20 دينار فخ شيء يعني خمس او ثلث طب معلوم ان نظر الروايه الى باب الخمس حتى نستدل بها على ان الخمس في المعدل المشترك للبلوغ ان صار 20 دينار ولد شيء يسفي شيء تنطلق منه سيدنا خويك الى لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك مطلق هل فيه شيء من حق الله تبارك وتعالى سواء كان حق الزكاة أو خمس يعني ليس فيه شيء من الحقوق حتى الضرع الزكاة يعني فإذا كان مع الزكاة الزكاة تركت فيه الحقوق الزكاة من خمس أو خمس مو أنها مجملة مطلقة شاملة للخمس وللزكاة بل بقرينه ما يكون فيه مثل الزكاة حسنا بأنهم نعظرون للفاوض الدوس الحق الشرعي لشير إما زكاة فإن ماهوض بما أنه بثر المقام بالزكاة لا ينهضر للزكاة إلا يستقادونها للقرينة حتى يبلغ ما يكون فيه مثل الزكاة لو كان يقصد الزكاة لا معنى لطرح التوكل من من هذب لو كان مورد كلامي هو لا معنى لتبديل بالزكاة لأن مورد مورد الزكاة عار ولا معنى لتبديل الشيء نفسه مورد كلام السائل على أن مورد كلام السائل ولا يوجد حق شرعيا مماثل لحق الزكاة إلا حق الخمس ملايين، فبهالذل تكون رواية نافلة في مورد الخمس، هل يكون في شيء يعني خمسون؟ قال لا حتى يبلغ ما يكون في الزكاة، يعني حتى يبلغ مقداره تكون في مورد ذلك المقدار من الزكاة عشرين إذا عشرين إذا ما حصل يعني عشرين. دلوقتي عشرين, دلوقتي عشرين دلوقتي عشرين دينارا هذا نصاب زكاه الزهير وكان الإمام قيد نصاب المعدن بنصاب الزكاه في مع أن تعبير حتى يبلغ ما يكون في مثل ثم قبل ما يبلغ عشرين دينارا حتى يبلغ ما يكونه في مثل الزقزق قال أشكن لعم نصاب الذهب نصاب فضاء من تيرناه لكن لما قال عشرين دينارا لأنه نظر لخصوصه نصاب الذهب لذلك بعضهم كأغلب الطهار يستفيد من هذا بل يستفيد من هذا الموضوعيه عن ان بلوغ شيء دينار افضل موضوعيه وان المعتبر في نصاب المعدن بلوغ نصاب زكاة الزكاه 20 دينار خير لذلك يقولون نصاب المعدن شرين دينار بعضهم يشتكي مجرد مثال حتى يبلغ ما يكون فيها حتى يبلغ نصاب الزكاة سنصاب الزكاة الذهبي الضباب نصاب الزكاه الدائم نصاب الزكاة الدهار ونصاب زكاة الفردار ونصاب فيه الزكاة المراد الغرائي حتى يبلغ نصابا فيه الزكاة وإذا كان أولا حتى يبلغ 20 دنار ليه حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا لو كان العشرون لها موضوعيه وهي النصاب لا غيرها لقال لها حتى يبلغ 20 دنار أو حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين جنارين ظلهم يشير جنار مجرد مثال ولذلك لو ضلغ مئتي جنار هم يجوه فيه الطاقة وإنه يبلغ عشرين جنارين طبعا عشرين جنار والإدراع هات دازم في المقدار وحيانا يختلفان معه أحيانا يتساولان في القيمة السوقية وأحيانا يتطاوتان نشرون من مع مئة ايضا فرص مفرد تساويهما شكلهم مئة في, في فرص اختلافهما ما هو المنشير؟ هل على اكثرهما قيمات او على اقلهما قيمات الاحراط وان الاختيار ان يكون على اقلهما بمجرد جرد ان يمنع هذا النقطات لماذا؟ وجه الاحتياط صناعتان كم؟ ومس احتياق قاطره قطر الرسالة العملية وجه الاحتيار. وجه صناعية وجه الاحتياط صناعتان كم؟ هو وجه احتياقه المطلقات سألته عن المعادن والكنز كم فيها؟ قال فيها الخمس المطلقات ظاهرها أن المعدن فيه الخمس بلها النصار؟ أم لم؟ خرجنا عن هذه المطلقات زين في صورة أن يبلغ قيمة معينة. خرجنا عن هذه المطلقات في صورة أن يبلغ قيمة معينة. وحيث أننا لا ندري تلك القيمة التي نخرج بها عن المطلقات هي الأقل أو هي الأكثر. فالقدر المتبقى من الخروج عن المطلقات في صورة كمهي أقل قيبتين صار غارف بولا وقلنا بأن المعد الملك هو صاحب الارض فهنا ما يجب عليه الكمس بعنوان المؤمنين المفروض أن الاستخراج شرقه هو لم يستخرجه صاحب الارض لم يستخرجه فإذا قلنا بأن استخراج شرقه من صاحب الارض لم يستخرجه يجب عليه الخمس بعوان الفائدة لا بعوان المعذبة. نعم إذا قلنا بأن الاستقراء ليس بشرط، يجب عليه الخمس بعوان المعذبة. فلا عبد من التف من التفسيلين التفصيل الأول أن يفصل بين المعدن المخرج أن يكون مما هو تابع للأرض أو ليس بتابع لها، وأن يفصل بين قوم الاستقراء شرطا أو على قوم الشرط. إذا قلنا بأنه شرط، يجب على صاحب الأرض خمس مو من ذلك وقدمت عمال الكائر وإذا قلنا بأنه ليس الشرطاني للأسفة المحلي سيدنا أنتم في مدى قدر من المساعدة والمدى على صدق فهو إذا شكت في الحكم حكم أو حكم قضية المعلمة الطائع حكم هذا المدى لمسك العام الشوى اللي ما أدرى عن الأمن وعنده قال إنه لو حكم به وجود تخميسه يعني ما فيه هو من تنسلها من باب التنسل لا تنسل ونسلها كله يعني ما فيه نظركه وبالتالي تشمل حكم أهيدة وفي نفس الوقت إذا دار الغربة في قد للشيخ خالد نريد ان بعض المسائل هذه محويها في مساله اللي هي ان المساله السابعه اذا وجد قدرا من المعادن مخرجا مقروضا في الصحراء فإن علم انه خرج بالسان أو الرير ما نخرج إنسان أو نحو أو علم أن المخرج له حيوان أو أن المخرج له إنسان لكن قطعا ما خمس أخرجه ولم يخرج هو مساء وجد عليه اخراج هو على فمعاني ذهب الله ربما الكلام هنا ثالثا مع السيد الحكيم خذ بالسرور ثالثا مع السيد الكلير من السرور السيد الحكيم رحمه الله يقول هذا المسألة ممكنية على ان الاخراج من باطن الارض دقيلا تبوت الخرمس او ليس بالدخل اذا قلنا بان الاخراج من باطن الارض لأم المدهلية تبوت الخرمس لا حالا ما يجيب الخرمس شنو ما اخرجه من باطن الارض هو خرج اما بسيل او قريب او اخرجه غيره حيوان انسان هو ما اخرجه من باطن الارض ايه ايه إذا قلنا بانه يشترط في ثبوت الخمس هل من باطن الارض وعيث ان هذا الذي هو جزاء لم يخرج من باطن الارض فهي ما يجدها خمس عليه بلا ثلاثه علي. ولكننا يقول قل الحكيم لا نقول بذلك يعني لا نشترط الاخراج من باطن الارض بدليل ماذا بدليل صحيحه محمد بن مسلم السادقاء سألته عن الملاحة, الملاحة سألت أبا جعفر عن الملاحة قالوا ما الملاحة قلت أرض صديقة الماء لحال فيها الماء يصير من حال على هذا المعدن وهذا نبل المعدن فيه وهذا هو أن يخرج من باطن الأرض قال إشترعون فيه ولذلك هذا المثل لا يخرج من باطن الأرض ومع ذلك لم تبيه أن يخرج من باطن الأرض مشرطا حين هذا الذي وجد المعدن في الصحراء يجب عليه الخامس لأنه خارج من باطن الأرض ماشي. سيدنا الخور يقول بي سسره ملاحظة سلاح يقول طرح من الدرس الحكيم بالله يخطأ المجراتين فيما يقول ولا أول قد يخلط غيرا منه ومن يخطأ بكلام سيدنا الخور يقول مطلوب مرتبط في جهة أخرى مو بع هل أن الإخراج من باطن الأرض شرط أم ليس بشرط؟ فان كان شرط فلا يجب الخمس، وإن لم يكن شرط فلا يجب الخمس في المقام. يقول لا. المطلب مبنى على نقطة أخرى وهو هل أن الاستخراج شرط أم ليس بشرط؟ مو إخراج من باطن الأرض. ساستخرج من باقل الأرض او من ظاهر الأرض ما هو من نوع أخرجه ما هو كلام نحن كلام هل ان الاستخراج شرطان سألنه وين استخرجه من هنا اذا الاستخراج شرط فلن استخرجه هذا لاقيا هو مخرجه اذا الاستخراج شرط فلن استخرجه أولاك لقيهم مخرجاً ما يجب عليهم إذا الاستخراج مو شارك يجب عليهم فالنقطة في الاستخراج مو في عنوان الأخراج من باطل الأرض تحت رؤك أنت يجي المسألة بسهر ترد إنسان واجد في, في الصحراء يجي الكلام يجي العلوي الخمس أولاً مع ما يجب عليهم باطل الأرض أولا يستخرج من باطل الأرض يجي نفس المسألة بس أعلم مرتبط من, من الارض أكثر و ماخد التاو Reading مسألة مرتبطة انت Saying الصف小ق هم ا 你 استخرجوا эти بطن إذا قلنا بان الاستخراج شرط ما ا겨 حيث هكتون من يستخرجون اذا قلنا باني الاستخراج ليس 6000 جبه علي غراء كان فالمكته مرتبطة بعنوان الاستخراج لا بعنوان الاقراج من ماخد الارض العرض ما الرقماء يبقى Sorad. Ho. En maast de dwelling de Hakim die is voor. Sid de fo, ik had nog een persoonlijke zin. Ik mocht, ik mocht, ik mocht, ik mocht, ik mocht, ik لما يبدل على أن الاخراج من باطن الارض سألته عن الملاح قال ما الملاحة قال نربط سبقات تجتمع فيها المالحة قال هذا المعدن فيه الخمس على رواية هذا مثل المعدن فيه الخمس غاية ما تفيد الرواية أن المينح لا يشتراط فيه خمسه استخراجه من بطن الأرض، أما الخمس في المعدن لا, لا يشترط، الخمس في المين لا يشتراط فيه إخراجه من بطن الأرض، أما المعدن يشتري قدر الإسراف. الرواة المعدن. يقول هذا مثل المعدن في ذبور الخمس. إلى التنتين هذه هذا مثل المعدن في الخمس أن هذا في كما كأن المعدن في هذا لا يشتراط فيه الإخراج من بعض الأرض هذا من هو بعض الأرض فلا نحول إشتراك في الأرض وأرضها أما أن المعدن يشتراط فيه أو لا يشتراط فيه لا حاجة لا, حاجة لا حاجة. وانا لو قلنا بان الروايه هذا المعدن فيه الخمس والروايه تعتبر ان الذهب من اقسام المعادن هذا المعدن فيه الفص بعدين ايش خلاص لذلك لان الروايه تقول هذا يجب فيه الخمس لانه معدن لا يشترط فيه الإخراج من بطن الأرض الاشتراك إنه لا يخرج في بطن الأرض إلا من طاعن لغوية الاشتراك في هذا لا, لا تعني عدم الاشتراك في بقية الأفراد الذين تصور فيها الإخراج من عدم اشتراك الإخراج من بطن الأرض في هذا لغويته هذا لا يعني عدم اشتراك الإخراج من بطن الأرض في بقية الأفراد المعنيين. سيدنا الله تعالى الرواية جاية تقول بأنه هذا يجب فيه خمسة معدن مثل المعدن سواء كان الرواية هذا مثل المعدن أو كان مثل الرواية هذا المعدن ليس ما أي إنه من الروايات هذه أن تقول أما المحلي خمسة خب خمسة يعني أن غيره لا يجب على تقليل ما يلاقم الأرض فهي لا تقوم بها الله بشيء هذا جاية بسر واما كلام سيدنا الفوري قل بسسر رغم انه شريك جهد لكراسي الحكيم ما اذا رسم حي الكلام صحيح دقته المقام تعال مقامنا هنا هل يشترط استخراج او لا يشترط دقته لكراسي الحكيم ما اذا رسم حي الكلام لو قلنا بما يقوله لا طبعا صحيح ليست هي بين أن نقول نكته الاستدلال في المقام ما هي هل نكته الاستدلال اشتراق الاخراج من باطن الارض على اشتراقه لا نكته الاستدلال هي الاستخراج لا الاخراج من باطن الارض هذا لكن لو اشترطنا الإخراج من باطن الأرض لا يصيرنا حال الكلام قد تأثر إذا كان الإخراج من باطن الأرض شرطا في تقويم الخامس قد عبد ما قبله يجب الخامس لأنه لم يترجم من باطن الأرض فكلهم ما ترون ما أثر ذلكنا وإن كانت نفقة الإسلام غيره بعد ذلك سيدنا الفويفي في السور يقول المسألة فيها صور استمر العميد واطيها للسورة أنه تاركاً يعلم هذا الذي بقية المعدة أن هذا ما أخرجه النساء أخرج حيوان بريء بالزلزل أي شيء ماهذا ما أخرجه النساء يهني يجب الخامس أو لا يجب بالمحطة الأردبيني لا باعتبار انه شنو باعتبار ان الاستخراج هذا مستغرب وخارج على الاستخراج لم يتحقق من الذي الاخير بما ان الاستخراج شاف